طاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص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 ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أُنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب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 إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا طيحة واحدة ما لها من فوات